إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك وأعداء الدين في كل مكان يا قوي يا عزيز اللهم عليك بالروس الملحدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم جمد الدم أدم في عروقهم اللهم شفت شملهم وفرق جمعهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أنزل عليهم سخطك وعذابك إله الحق يا رب العالمين آمين اللهم انصر اخواننا المسلمين في الشيشه اللهم اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم كلهم معينا ونصيرا اللهم انهم ضعفاء فقوهم وفقراء فاغنهم وحفاة فاحملهم وعراتا فاكسهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبله شعبه اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآب إبا الرحمات واجعل قبره روغة من رياض الجنة اللهم وافسح له في قبره مد بصره ومن كان منهم حيا فأطل في عمره واحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان اللهم أصلح ما فسد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم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 اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته اللهم اعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعمل عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعة